غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في الأيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فآذوهما فانتابوا أصلا فاعرض عنهما إن الله كان تواب الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون الصلاة بجهالة ثم يتوبون ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما أكيمًا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 يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينا وعاشئه النَّبِلَ المَعْرُوفِ فإن تكرهتمه النَّفْعَ ساء تكرهه شيئاً فعساء تكرهه شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج وأكتم إحداه النِّقَاراً وآتيتم إحداهن قنقاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بغتاناً وإثماً مبيناً وكيف تأخذونه وقد أرضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم نساقاً غليظاً ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سنك إنه كان فاحشة ومقتا وساء سهلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وأمهات نساءكم وربائكم التي في حجوركم. وأمها كنساءكم وربائكم التي في حجوركم من نساءكم من نساءكم التي دخلت بهن فإن لم تقولوا دخلت بهن فلاجناح عليكم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 والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم أن تبتغوا بأموالكم محصينا ضيرا مسافحين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 وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِذْ تَجِدُنَّ كَبَائِرَ مَا تَهُونُ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ يُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلُكُم كَرِيمًا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 الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللات تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع فعطوهن وهجروهن في المضاجع وضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيله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 إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ويكتمون ما أتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا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 وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذروة وإن تك حسنة يضاعفها, يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصروا الرسول لو تسوى بهم, بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا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 أو جاء أحد منكم من القائط أو لمستم النساء فلم تجدوا فلم تجدوا ماء أن فتيم مما طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوًا غفورا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 ويقولون سمعنا وعصينا وسمع خير مسمعين وراعنا ليه بألسنتهم وطعنوا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعننا وسمع وفرنا لكان خيرا لهم وأقوم لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين آتو الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نقم وجوها من قبل أن نقم سوjoها فنردها على ذبارها أو نلعنهم أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا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 وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَا تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا الَّذَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِن رَفْعٍ فَقَدْ أَأَتَيْنَا أَلَى إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَأَتَيْنَا هُم مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهِ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا قُلْ لَمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمً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 ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله ليعلم ما يعذبكم به ان الله كان سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول والولي الامر منكم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 أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعفهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم اظلموا أنفسهم جاءوا كفاستو فر الله فاستو فر الله واستو فر لهم الرسول لوجدوا الله تواب رحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت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 ولَئِنَّ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُوْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَا وَدَّهُ كَأَلَمْ تَكُوْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَا وَدَّتُ يَالِي تَنِيكُ تُمَعْهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا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 مَن تَوَلَّ فَما أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ قَوْمَةً مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يَبِيتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا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 الله لا إله إلا هو ولا يجمع أنكم إلى يوم القيامة لا يجمع أنكم يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسه بما كسبوا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 فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا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 وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمرة فمن لم يجد فصياب شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولا فيها وغضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابًا عظيمًا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولون لمن تلقاؤكم السلام لستم مؤمنًا تبغون عرض الحياة الدنيا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 فَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ هَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَالَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا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 فإذا سجدوا فليكنوا من ورائكم والتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حجر وأسلحتهم والذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة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 إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ صَدِيقًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تُجَادِلِ عن الَّذِينَ لَا يُحْسِنُونَ إِلَى النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا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 وَيَشْقِقِ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَدْمَعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ تَوَلَّوْا وَنَصَرُوهُ جَنَّ نَمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ ظَلَلَ ضل ظَلَالًا بَعِيدًا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِناثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْقًا الَّرِيدَ اللَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا أَتَخْذَنَّ مِن رِبَاعِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَا أُغْلَلَنَّهُمْ وَلَا أُمْنِيَنَّهُمْ وَلَا لا يدان الالعام ولا امرنهم ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا اولئك ماواهم جهنم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 وَمَا يُتلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُبْدُونَهُنَّ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تُنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنَّ امرأة خافت مِنْ نِسَائِهِمْ خَائِفَةً مِنْ بَعْلِهَا لُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَصُلْحًا خَيْرٌ وَأَحْضَرْتُمُ الْأَنفُسَ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَيِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ألتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله وليا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين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 أَلَّا يَذْكُرُوا بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ غُلَّ ضل الظَّلَمَ بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا زَمَّا اسْتَزَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ يُؤْطِرُ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عنده العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يقر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره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 ويقولون نُكْمِلُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ يُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نُّقِلًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ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 فبما نقضهم متاهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأذبياء بغير حقه وقولهم قلوبنا غلف بل قبَع الله عليها بكفرهم فلا يُحْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى بَرِيبَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِ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 وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا ورسولا قد قصصناهم عليك من قبل ورسولا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكلما ورسول مبشرين ومذرين لئلا يكون للناس على الله لئلا يكون للناس على الله حجت بعد الرسل وكان الله عزيزا حكما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 ان الذين كفروا ولم يؤمنوا لن يكون الله ليغفر لهم ولا ليهديهم ولا ليهديهم طريقا الا طريقا جنما خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسرا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 وَأَنزَلَ إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا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 وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تظلوا والله بكل شيء عليم